موقع رياض القران يقدم يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم <تضحي> وقالوا قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اتخذوا أحبارهم, احبارهم ورهبانهم اربابا, أربابا Hello! ليغنره على الدين كله المشركون يا أيها لا إن كثيرا من الأحبار Oh uh -huh.